Hola أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بَا جَرَمَ أَنَّهُمْ I wo ام في خالذون من تنوري إني لك النهير مبين فلا تقعدوا إلي فَقَالُوا لَمْ نَلْقَ إِلَّا نَكَالَ فَمِمَّا نَرَىٰ كَإِنَّ لَمْ بَشَرًا مِثْلَ أَنَا وَمَا نَرَىٰ تَنَازُعًا waa